عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يرد الله دعاءهم الذاكر الله كثيرا ودعوه المظلوم والإمام المقسط رواه البيهقي